الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد مع الدرس السابع والخمسين وختاب شرح أبيات متن الشاطبية ومع بداية فرش حروف سورة المتدفن قال الناظم رحمه الله تعالى ذا ضم الكسر, الكسر حفص إذا قل إذ وأكبر فهمز وسكن على اجتلاف بابه روى حفص بضم الراء بدلا من كسرها في والرجز فهجه هكذا يروي حفص والرجز فهجر بضم الراء وهي لغة أهل الحجاز وقرأ الباقون بكسر الراء هكذا والرجز فهجر وهي لغة تميم واللغتان بمعنى العذاب أي أهجر ما يوجب العذاب وهو المعصية قوله إذا قل إذ وأدبر فهمزه وسكر عن اجتلاء فبادر قرا حفص ونافع وحمزه باسكان ذال إذ ظرف لما مضى من الزمان وبهمزة قطع مفتوحة وذال ساكنه في قوله تعالى والليل إذ ادبر والليل اذ ادبر ادبر على وزن اكرم فتكون قراءتهم والليل إذ أدبر وقرا الباقون بفتح الذال والف بعدها إذا تكون ظرف لما يستقبل من الزمان وبفتح دال دبر على اذن ضربا فتكون قراءتهم والليل اذا دبر هكذا يقرأ باقي قراء غير حفص ونافع وحمزة اكذا قرأون والليل اذا دبر نعم قيل ادبر بمعنى تولى وقيل دبر بمعنى انقضى وفا مستنفرة عن فتحه وما يذكرون الغيب و وخللة قرأ نافع وابن عامر بفتح فاء مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة اسم مفعول أي نفرها القصورة وقرأ الباقون بكسر مستنفرة اسم فاعل كأنهم حمر مستنفرة اسم فاعل بمعنى نافرة قوله وما يذكرون الغيب خص وقللا اي أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا بياء الغيب فيه وما يذكرون إلا أين يشاء الله. وقرأ نافع وحده ورتجاب خطاب. وما تذكرون إلا أين يشاء الله. انتهت سورة المدثر. بعدها سورة القيامة. قال الناظم وراء برق فتح يذرون ما يحبون حق كف. يمن عولا على. قرأ نافع بفتح الراء في فإذا برق البصر، فإذا دارق البصر، هكذا يقرأ نافع. وقرأ الباقون بكسر الراء، فإذا بريق البصر. قوله يذرون ما يحبون حق كف، أي قرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر بياء الغير فيه. كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، كما لفظ بها الناظم، لأنه قال يذرون ما يحبون حق كف، لفظ بها بالياء فيقرأ ابن كثير وأبو عمرو بن عامر كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة ويقرأ الباقون بتاع الخطاب كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة قوله يمنعنا على أي روى حفص بياي التذكير في ألم يكن نطفة من مني يمنع على أن نائب الفاعل ذمير يعود على كلمة مني وقرأ الباقون بتاعي يكن أَلَمْ يَكُوا نُطُفَةً مِّمَّنِيْنْتُمْنَى ويعود الضمير على هذه قراءة على نطفة نعم لأنه مؤنث انتهت سورة القيامة بعدها فرش حروف سورة الإنسان قال سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قف من عن هدى ثلفهم فلا زكى نافع والكساء وشعب وهشام بتنوين نظر سلاسل وصلا ويقفون عليه بالألف فيقرأ نافع ورقيساه وشبع شمه كذا إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيراء بتنوين نظر سلاسلا حالة الوصل وإذا وقفوا يقفون بالألف إن اعتدنا للكافرين سلاسلا نعم وقرا الباقون بدون تنوين وصل ولكن لهم اختلفوا حالة الوقف فقال الناظم وبالقصر قف من عن هدى خلفهم أي روى ابن ذكوان وحفص والبزي بخلف عنهم بدون ألف وقفا أو بالألف فيقفون سلاسل بدون ألف أو يقفون سلاسلا هذا لابن ذكوان وحفص والبزي وقال بعد ذلك فلا زكى أي حمزة وقنبل لهم الوقف بدون ألف قولاً واحداً حمزة ف... وقنبل فلا زكى إزاي لقنبل نعم إنا أعتدنا, سلاسل سلاسل. إن أعتدنا للكافرين سلاسل بإسكان اللام وقفاً قولاً واحداً بدون ألف لحمزة وقنبل الفاء لحمزة والزاي لقنبل نعم وباقي القراء ابو عمرو الباقي من القراء ابو عمرو وحده يقرأ بإثبات الألف أقفا بدون خلاف بإثبات الألف أقفا هكذا إن أعترنا للكافرين سلاسل سلاسل بالألف إن أعتبنا للكاف للكافرين سلاسل هكذا يقرأ أبو عمر بإثبات الألف وقفا قولا واحدا وتفقت قراءته من ضد قراءة حمزة وقنبل الذين أو اللذين يحذفان الألف وقفا قولا واحدا فهو يثبت الألف وقفا قولا واحدا قوله وقواريرا فنوّن إذ دلاء إذ دلاء رباصر فيه واخصره في الوقف فيصالا لغض قوارير تكرر مرتين في هذه السورة الأول في نهاية آية والثاني في بداية الآية التالية هكذا وهي في تعالى ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير هذا هو الموضع الأول الذي فيه الخلاف. فيقرأ بالتنوين وصلا قال وقواريرا فنون إذ دلا لنها فور لكثير رضا صرفي الكساء وشعب يقرؤون إن ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير بتنوين اللفظ الأول وصلا هل بأكون يقرؤون بدون تنوين وصلا قال طبعا للي يقرؤون بالتنوين وصلا يقفون بالألف يعني نافع وابن كثير والكسائي وشعبة ينوينون وصلا ويقفون بالألف قوارير كانت قوارير واقصروا في الوقف في صلاة أي حمزة الوحيد الذي يقف بسكون الراء بدون ألف كانت قوارير والباقون جميعا نقفون كانت قواريرا وفي الثاني لون إذ روى صرفه أي اقرأ بتنوين قواريرا الموضع الثاني في حالة الوصل منافع وانكسائي وشعبة قواريرا من فضة واقفون بالألف قواريرا وَقُلْ يمد هشام واقفا مَعُمْ وِلَاءَ أي هشام يقرأ بدون تنوين وصلاً ويقف بالالف قوارير من فضة ويقف قوارير هذا هشام وخلاصة القول في لفظ قواريراً في الموضعين على النحو التالي قرأ نافع وشعب والكسائي بالتنوين في الموضعين واصلا ويقفون عليهما بالالف هكذا ويطاف عليهم بأرية من فضة وأكواب كانت قواريرًا قواريرًا من فضة هكذا ينافق وشبه الكساء بالتنوين في الكلمتين واصلا واقفول عليهما بالالف كانت قوارير هذا الموضع الأول والثاني قوارير ثانيا قرب لكثير بتنوين الموضع الأول واقف عليه بالالف كانت قواريرا قوارير ويقف عليه أيث كانت قوارير لأنه ذكر مع نافع وشعب والكسائي الذين ينونون نعم وبدون تنوين في الثاني وصلا ويقف عليه بسكون الراء قوارير من فضة ويقف قوارير نعم بعد ذلك المرتبة الثالثة قرى أبو عمر وابن ذكوان وحفص بدون تنوين في الموضعين حالة الوصل هكذا كانت قوارير قوارير من فضه هكذا يقرا ابو عمرو وابن ذكوان وحفص واثناء ويقفون على الأول بالالف كانت قوارير ويقفون على الثاني بدون الف كانت قوارير الثاني قوارير الذي بعده من فضه نعم رابعا روى هشام بدون تنويم في الموضعين ويقف عليهما بالالف بقول الناظم وقل يمد هشامه فهشام يقف ليا اكرأ وصلا كانت قواريرا قواريرا من فضة ويقف كانت قواريرا على الموضع الأول وكذلك الموضع الثاني قواريرا خامسا قرأ حمزة بدون تкойلم في الموع بعيد ويقف على الموضعين بسكون الرا هكذا كانت قواريرا قواريرا من فضة هذا وصلا ويقف كانت قواريرا هذا الموضع الأول وkea ديناup LOC كذلك كذلك قوارير نعم بعدها قال عليه مسكن وكسل أبو وكسل الضم الفشا وخضر برفع الخفض عم حولا علا واستبرق حرمي نصر وخاطبوا تشاؤون حصن فرى نافع وحمزة بسبون الياء وقتر الهاء بدلا من ضمها فيه بدل عاليهم ثياب يقرأ نافع وحمزة عاليهم ثياب عاليهم بسكون الياء وكسر الهاء عاليهم على أنه مبتدا وثياب وكلمة ثياب خبر أي ظاهر لباسهم ثياب السندس وقرأ الباقون عاليهم ثياب بفتح الياء وضم الهاء على أنه حل من الضمير المجرور في عليهم أي فوقهم ثياب سندس وقوله وخضر برفع الخض عم حلا علا واستبرق حرمي نصره قرأ نافع وابن عامر وابو عمرو وحفص برفع لفظ خضر عاليهم ثياب سندوس خضر خضر بالرفع لنافع وابن عامر وابي عمرو وحفص على انه لا تلك ثياب وقرأ البقول بالخض خضر على انه لا تلك سندس بعد بعدها قال واستبرق الحرمي نصر أي قرأ نافع وابن كثير وعاصم برفنب واستبرق على ثياب وقرأ الباطول بالخض واستبرق على تنمة سندس والخلاصة في هذه الآية على النحو التالي في قوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق قرأ نافع هكذا عليهم. ثياب سندس, ثياب سندس خضر واستبرق روى حفص عليه هم ثياب سندس خضر واستبرق قرأ ابن كثير وشعبة عاليهم هم ثياب سندس خضر واستبرق قرأ ابو عمر بن عامر عليه ثياب سندس خضر واستبرق قرأ حمزة عليهم ثياب صندوس خضر وإسراق قرأ الكسائي عليهم ثياب صندوس خضرا وإسراق. بعدها قال وخاطبوا تشاؤون حصن نافع وعاصم وحمزة والكسائي بتاع فيه وما تشاون إلا أي يشاء الله فشاون بتاع الخطاب. وقرأ غيرون الغيب وَمَا يشاءون إِلَّا ان يَشَاءَ الله انتهت سورة الإنسان وبأي باب فرش حروف سورة المرسلات قول الناظم وقتت واهو حلة فبالهمز باقيهم قدرنا ثقيلا وَجِمَالَاتٌ عَلَى قرأ عمر في قوله تعالى وإذا الرسل وإذا الرسل قتت هكذا أقرأ أبو عمرو على الأصل أنه أصل كلمة من الوقت وأقرأ الباقون جملة مضمومة بدأ من الواو هكذا وإذا الرسل قتت قوله قدرنا ثقيلا إذ رس قرنا فع والكساءي بتشديد الدال في قوله تعالى فقدرنا فنعمل القادرون فقدرنا هكذا قرأناه فوالكساء بتشجيل الدال من التقدير وقرأ البعقول بتخفيف الدال هكذا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا بتخفيف الدال من القدرة قوله وجمالات فوحد شاذا عالم قرأ حمزة والكسائي وحفص بدون ألف بعد اللام على الإفراد في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر جماله صفر هكذا يقرا حمزه الكسائي حفص والباقون يقرؤون بألف بعد اللام على الجمع فانه جمالات صفر نعم بعد ذلك باب فرش حروف سوره النبأ قال الناظم وكن لابثين القصر فاشم وقول ولا كذابا بتخيف الكسائي أقبله قرأ حمزة بدون ألف في لبثينة فيها لبثين بدون ألف بعد اللام هكذا يقرأ حم و يقرأ الباقون بإثبات الألف هكذا لبثينة فيها أحقابا وقول ولا كذابا بتخيف الكسائي أقبله قرأ الكسائي بتخيف الذال في قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا كذابا بتخفيف الذال هكذا يقرأ الكسائي ويقرأ البكول بتشديد الذال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وقيد لف ذابا بكلمة ولا يعني ال الذي ورد في كلمة ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لأن الموضوع الأول وكذبوا بآياتنا كذابة متفق على تجهيد ذاله عند كل القراء وفي رفع باء رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميكم ملب قرأ ابن عامر والكفيون المروز لهم بالذال بخفض الباء في رب السماوات والباقون يقرؤون برفعها لأنه قال وفي رفع باء رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن لامي كملة اقرأ بخفض النون في لفظ الرحمن اللامي عاصم وكمل ابن عامر والبقول يقرأون برفع النون الرحمن فتكون القراءات الواردة في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لام يكون منه خطابة على النحو التالي قرأ ابن عامر وعاصم بخفض الباء رب السماوات والأرض وما بينهما وخفض النون كذلك في الرحمن فيقرأ ابن عامر وعاصم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة ويقرأ حمزة الكسائي بخفض الباء ورفع النون هكذا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة ويقرأ نافع وأبن كثير وأبو عمرو برفع الباء والنون هكذا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة. انتهت سورة النبأ. الآن باب فرش حروف سورة النازعات. ونأخيرة بالمدي صحبتهم وفي تزكى تصدر ثاني حرمي لفقلا. قرأنا قرأ حمزة والكسائي وشعبة المرمزن بكلمة صحبة حمزة والكسائي وشعبة قرأوا بألف بعد النون في أئذا كنا عظاما ناخرة ناخرة أكذا يقرأ حمزة والكساء وشعبة بألف بعد النون وقرأ غيرهم بدون ألف ناخرة أئذا كنا عظاما ناخرة وفي تذكى تصد الثاني حرمي نثقلة قرأ الحرميان نافع ابن كثير بتشدير الزاي وهو الحرف الثاني في الكلمة في كلمة تذكى في قوله تعالى فقل هل لك إلى أنت زكّة زكّة بتشديد زاي وهو الحرف الثاني في الكلمة في كلمة تزكّة قرأ بذلك نافع وابل كثير وأصلها تاتزكّة فوضغمت التاء في الزاي وقرأ الباقون بتخفيف الزاي على حذف التاء الأولى فقل هل لك إلى أنت زكّة باب فرش حروف سورة عباسة أول كلمة فيها كلمة تصدى وهي وردت في البيت السابق في سورة النازعان في قوله وفي تزكى تصدى الثاني حرمي نفقنا كلمة تصدى فأنت له تصدى قرأ الحرميان نافع وابن كثير بتشديد الصاد وهو الحرف الثاني في الكلمة فأنت له تصد تصد هكذا يقرأ نافع وابن ابن كثير على أن أصلها تتصدى فأتغمت التاء في الصاد وقرأ الباقون بتخفيف الصاد على حف التاء فأنت له تصد على التاء يقوله قوله فتنفعه في رفعه نصب عاصم وإن سببنا فتحوه فتحوه تلم قرأ عاصم بنصب العين فيه أو يذكر فتنفعه الذكرى فتنفعه الذكرى هكذا يقرأ عاصم بنصب العيف على أن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء. وقرأ الباقول بالرفع أو, أو يذكر فتنفعه الذكره عطفا على كلمة أو يذكر المرفوع بعدها قال وأن صببنا فتحه ثفته تلب قرأ الكفيون عاصم وحمزة والكسائي بفتح حمزة أنّا صببنا الماء أصبّى أنّا صببنا على تقدير لام أي لأنّا صببنا وقرا الباقولة بتسريع ان صببنا الماء اصب على الابتداء باب فرش حروف سوره التكوير قولوا وخفف, وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن اولي ملى الحق الحقراوي قرأ ابن كثير وابو عمرو بتخفيف الجيم في قوله تعالى واذا البحار سُجرت واذا البحار سجرت على اصل الفعل وقرأ الباقون بالتشديد بتشديد جيم هكذا واذا البحار سجيرة على التكثير قوله ثقل الشرت شريعة حق قرأ حمزة واركسئين وابن كثير أبو عمر بتشديد الشين في قوله تعالى وإذا الصحف نشرت بتشديد الشين لأن الشين هي مشددة وإذا الصحف نشرت للمبالغة وقرأ الباقون بتخفيفها وإذا الصحف نشرت قوله سعرت عن أولي ملأ أي قرأ حفص ونافع وابن ذكوان بتشديد العين في وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ هكذا يقرأ نافع ابن ذكوان وحفص بتشديد العين وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وقرأ الباقون بتخفيفها وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ قوله وَضَى بِضَنِينَ أَبْ قرأ ابن كثير وأبو عمرو الكسائي بالضاء في قوله تعالى وما هو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ, بضنين. بمعنى من ظننت فلانا بمعنى اتهمته يعني ظننت فلاناً بمعنى اتهمته أي وما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغيب وما يوحى إليه الله تعالى بمتهم يعني ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتهم على شيء من الوحي أو من الغيب لا. وقرأ الباقون بالضاد وما هو على الغيب بظنين من منظنة أي ليس ببخين يعني ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببخين بشيء مما يوحى إليه يعني لا يكتم شيئا مما يوحى الله تعالى إليه باب فرش حروف صورة وخف في فعدلك الكوفي وحقك يومنا قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الدال في يا ايها الانسان ما ورّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك بتخفيف الدال للكوفيين عاصم حمزة الكسائي أي عدل بعض أعضائك ببعض وقرأ الباقون بتشديدها هكذا فعدلك أي سوى خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك أي سوى خلقك وعدله وجعلك متناسب الأطراف نعم. قوله وحقك يوم لا أي قرأ ابن كثير أبو عمر برفع لظ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا برفع الميم يوم على أنه خبر لمبتدا مضمر تقديره هو أي هو يوم وقرأ إذا أقول بالنصب على الظرف يوم لا تملكه وقيد الناظم رحمه الله لظ يوم بلا تملك ليخرج موضع يصلونها يوم الدين فمتفق, فمتفق على نصبه وموضعي وما اجراك ما يوم الدين ثم ما اجراك ما يوم الدين فمتفق على رفعهما باب فرش حروف سوره المطففين قال وفي فاكهه نقص العلن وختامه بفتح وقدم مده راشدا ولا روى حفص بدون ا ألف بعد الفاء في قوله تعالى وإذا انقلبوا الى اهلهم قلبوا فاكهين فاكهين بدون ا ألف بعد الفاء هكذا يروي حفص وقرا الباقون بألف بعد الفاء هكذا وإذا انقلبوا الى اهلهم قلبوا فاكهين هكذا يقرأ الباقون غير حفص بألف فاكهين قوله وختامه بفتح وقد مده راشدا ولا. أقرأ الكساء بفتح الخاء وتقديم الألف على التاء في قصيد على خاتمه مسك. هكذا يقرأ الكساء خاتمه مسك على أنه اسم لما يختم به الكأس أي عاقبته وآخره مسك. وقرأ الباقون بكسر الخاء وبعدها تاء وبعد التاء ألف هكذا ختامه مسك. باب فرش حروف سورة انشقاء قال الناظم يصلى ثقيلا ثم عم رضا دنا وما تركب النظم حيا عم نهلا قرأ نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير بضم الياء وفتح الصاد وتشجيل اللام في ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا هكذا يقرأ نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير على أن فعل مبني للمفعول ويصلى وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام مبنيا للفاعل هكذا ويصلا تعيرا قوله وبات ركبا لا ظلم حيا عمله هلا قرب عمرو ونافع وابن عامر وعاصم بضم الباء فيه لا تركب لا طبقا عن طبق لا تركب بضم الباء على خطاب الجمع لأن نظم الباء يدل على واو الجماعة المحذوفة وقرأ البقول بفتح الباء خطاب للإنسان لا تركبن طبق خطاب للإنسان المتقدم الذكر في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح نعم أي لا تركبن حالا بعد حال من شدائد يوم القيامة باب فرش حروف سورة البروج فمحفوظ نخفض رفعه خصا وهو في المجيد شفا قرأ القراء السبعة إلا نافعا بغض كلمة محفوظ في قوله تعالى في لوح محفوظ هكذا يقرأ كل القراء إلا نافع في لوح محفوظ بغض كلمة محفوظ على أنها نعت لكلمة لوح وقرأ نافع وعده بالرفع في لوح محفوظ في لوح محفوظ نعتا لقرآن في قوله تعالى بل هو كرآن مجيد في لوح محفوظ على قراءة نافع كما قال الله تعالى في آية الأخرى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فالقرآن محفوظ بأمر الله تبارك وتعالى قوله وهو في المجيد شفأ أي قرأ حمزة الكسائي ذو العرش المجيد بخط الدال في كلمة المجيد نعتا إما لكلمة العرش ذو العرش المجيد تكون نعتا لكلمة العرش أو نعتا لربك عز وجل في إن بطش ربك لشديد وقرأ الباقولة برفيها المجيد ذو العرش المجيد على أنها نعت لكلمة ذو وهو الله تبارك وتعالى انتهت سورة البروج ولا يوجد خلافات في فرش حروف سورة الطارق هنا باب فرش حروف سورة الأعلى قال الناظم والخف قدر رتلا وبل يؤثرون حز قرأ الكساء المرموز له بالراء في رتلا بتخفيف الدال في قوله تعالى والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي قدر بتخفيف الدال من القدرة وقرأ بتجديدها بتجديد الدال هكذا والذي قدر فهدى من التقدير والموازنة بين الأشياء قوله وبل يؤثرون حز قرأ أبو عمرو بياء الغيب في قوله تعالى بل يؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون كما لفظ بها لأنه لم يقل بياء أو بتاء فنأخذ القراءة قرأة أبو عمرو من ظاهر اللفظ. قال وبل يؤثرون حز وقرأ يكون بتاء الشطاب بل تؤثرون الحياة الدنيا باب فرش حروف صورة الغاشية قال الناظم وتصلى يضم حذ صفا تسمع التذكير حق وذو جلا وضم إنو حق ولاغية لهم مسيطر الإشمن ضاع والخلف قلل وبسين لذل فرع أبو عمر بضم التاء ضم التأفي تصلى مارا حامية الأتاك حديث الغاشية وجوه يوماد خاشعة عامله ناصبه تصلى نارا حامية. هكذا اقرا ابو عمرو وشعبه